عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأمرُ ثُمَّ لا يُنظَرون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 وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وقالوا هي الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ دَاءٍ لا بثٍ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بأياتنا صموا وبكمو في الظلمات مَن يَشَى إلَّا هُوَ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَى يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 قُلْ لا أقُولُ لَكُمْ عِيدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنَّ الْتَبَعُ إِلَّا مَا يُحَاءَ إِلَيْهِ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 ك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا أهل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 قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ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 يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى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 فَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَوْ وَلَهُوَ وَغَرَوْتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبِسَ لَنَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِذْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدِلٍ الَّلَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إِنَّهُ هدى الله هو الهدى لِرَبِّ لنسلم لرب العالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأُ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً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 فَلَمَّا أَفَلَ قال لا أُحِبُّ الْأَفِيلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَאَنْلَمْ يَهْدِنِي رَبِّ قَالَ لَأَنْلَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً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 ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بهاؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين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 ولا مغواه وتركت ما خولناكم وراء ابهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم, الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 الذي انشاكم من نفس واحده من نفس واحدة فمستقر ومستودع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 عدوا بغير علم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 أَرَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُتَرِفُوا مَا هُمْ مُقَتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وهذا صراط رَبِّكَ مستقيما قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون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 قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَتِ يَشَاءُ يُذْهِبكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 أكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاة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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُ عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ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 وتفصيلا لِكُلِّ لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه, فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا نَا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا مثلها فلا يجزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون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 وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع, بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم بعضكم فوق في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم